ولكن يجب ان يكون عليه ذ ر أ خ ي ل قل ز ه يعلم ا ل ك ا ف ي ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض إ ن ه كان م ي و ب ان ي ك و ل ه ذ ا الرسول ي أ ك ل ا ل ط ع ا م م و ي ش ي في ا ل أ س و ا ق لولا إليه م ل ك ك ف و ن م ع ه ن ذ ي ر ا ل ق ى إليه ك ن ز أو ت ك و ب ل ه جنة ي أ ك ل منها ا و ق ل ا ل ظ ا ل م و ن إن تتبعون م الاسلاميه ا ب و ا لك الله أ ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي انشا ء جعل لك خيرا من ذلك جنات ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر واجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه و أ ع ت د ن ا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا موسوعه ن مكان م ع النابلسي تغيظا وزفيرا وإذا أ ق و ه م ك ا ق ق ا م ر ن ي للعلوم ا ل ا تدعوا ا ل ي ا م ي ه وحده و د ع و ر ا كثيره قل أ ذ ل ك خير أم ج ن ة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيره لهم في هما ا يشاءون خالدين كان على ربك وعدم مسؤولا ويوم موسوعه النابلسي قَوْمًا و ا للعلوم ك ا ل ا و ل ا م ن ه عذابا كبيرا و م ا أ ر النابلسي ق ك من م ا ل ر ل ن إ للعلوم ا إنهم ي أ ن ا ا ل ط ع ويمشون في ا ل أ س و ا ق و ج ع ل ن ا ب ع ض ك م لبعض ختنة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 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يوم يد الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يده يقول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 ولا ي أ موسوعه النابلسي ا ح ح ق و أ ت س ر ا للعلوم ذ ي ى ج و ه ه إ ل ى جهنم م أولئك ك شر ا ن ا وأضل س ب ي ل ا ولقد م ي ن ا م و س ى ا ل ك ت الله ب و ج الحسنى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 ولقد ر ب ر ل و اتوا ذلك ب تتبيرا ر ن ا ل ق د ت على ا ل ق ر ي ة التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا انصبرنا علينا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا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 و و ا ل ن موسوعه ا ل ن ه ا ر نشورا وهو ا ل س ي للعلوم ا ي بشرا أ ن ن الاسلاميه س م ن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 وكان ذلك ا بين م ا و ا لا ل ذ ي ي ن د ع و ن م ع ا ل ل ه النابلسي للعلوم ح الاسلاميه ح ومن يفعل ذلك يلقى تاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فأولا و موسوعه النابلسي ا ف ه يتوب إلى ل ل ه م ت ا ا ا و ن ل ا ا يشهدون ل و وإذا مروا ر ب ا ل ل غ و م ر و الاسلاميه كراما ا و ذ ذ ي ن إ ذكروا ر بآيات ب ه م ي خ ر و ص و ع م ا ا ن والذين و و ل ق هبلنا م ن و س و د ر قرة ي ا ا ت ن ع ي ن و ج ع ل ن ا ل ل م ت ق ي ن إماما أ و ل ئ ك ي ج ز و ن الاسلاميه غ ر ف ة ب م خ ب ا تحية و س ل ا م ا خ ا ل د ي ن ف ي ه الحسنى قل م ا يعبأ بكم ر ب ي ل و ل ا د ع ا ء ك م فقد ك ذ ب ا ل ف س و يكون ف ل ز ا م ا